وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع